بسم الله الذي نادى الصلاة العلم لنا انهم باعدنا به امور الحياة من الناس ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الهاذين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الثاني والعشرون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الـ والألف و32 بعد الـ والألف وهو كتاب إعلام الأعلام وهو كتاب أعلام سنة المنشورة لعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله ثم يليه الدرس السامعة عشر في شرح الكتاب السالس وهو قرة العين علامه محمد ابن محمد الحطاب بالرعين رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان بالكتاب الأول منهما إذا قول المصنف رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان باليوم الآخر حسن الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصير رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الايمان باليوم الاخر من الكتاب قال الله تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها الذين هم عن اياتنا غافلون هؤلاء مأواه النار بما كانوا يكسبون وقوله, وقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله دآت وقال تعالى إنما تعدون للصادق وإن الدين لواقع وقال تعالى ان الساعه لاتيه لا ريب فيها الى غير ذلك من الايات ثم فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتعلقه بالركن الرابع من اركان الايمان وهو الايمان بالرسل اتبعه رحمه الله تعالى بذكر جمله من المباحث المتعلقه في الركن الخامس من أعثان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر واستفتح رحمه الله تعالى تلك المباحث بالسؤال عن دليله وكان حقيقا به أن يقدم سؤالا يبين فيه حقيقة اليوم الآخر فإن الإيمان بالشيء مرتب على معرفه حقيقته وهذا معنى قول الفقهاء والأصوليين الحكم على الشيء فرع عن تصوره وتقدم أن أبن عباس ابن تيمية الحفيظ رحمه الله حتى اليوم الآخر بأنه اسم جامع لما يكون بعد الموت ذكره في الواسطية واستجاده عبد الرحمن ابن, ناصر ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة غير أنه رحمه الله تعالى خصه بما جاء في القرآن وتقدم التنبيه أن المتعلق في اليوم الآخر جاء في القرآن والسنة فالجامع في بيان اليوم الآخر أنه اسم جامع لما يكون بعد الموت اسم جامع لما يكون بعد الموت ففاتحته الموت ثم يتتابع ما بعده في حق كل أحد بحسبه وفي حق الخلق جميعا إذا كتب الله عز وجل عليهم الموت فلم يبقى أحد إلا ذا قفحنا إذن يستتم الخلق بقية أحكام اليوم الآخر يعلم هذا من تفاصيل جمله المذكوره في الكتاب والسنه وفي هذا الكتاب طرف منها وحينئذ حسن بعد معرفه حقيقته ان يسال عن ادله الايمان به وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن دليل الايمان باليوم الاخر من الكتاب يعني من القران الكريم ولم يكن رحمه الله تعالى دليله من السنة النبوية غير أنه بسط مباحث اليوم الآخر في كتاب معالج القبول بالإكتار من عن السنة بما عز نظيره فإن كتاب معالج القبول من خصائصه أنه مليء بذكر الأحاديث النبوية في مسائل العقيده ولا سيما في أبواب اليوم الآخر وسيأتي في موضع من هذا الكتاب أنه رحمه الله تعالى أحال على معاذج القبول في مسألة فقال فيها وقد شقنا منها نحو ستين حديثا من طرق ثابتة عن جماعة الصحابه أربعونها في شرحنا على السلم وسيأتي هذا الموضع فشرح السلم المسمى بمعاذج القبول ملي بادله السنة ومن أراد أن يتم من باحث هذا الكتاب فلينظر في كتاب معالج القبول المصنف رحمه الله تعالى فقد أجاب رحمه الله من سؤاله بذكر أربع آيات فيها التصريح باليوم الآخر كارة بكونه موعدا للقاء الله كما قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا وقوله من كان يرجو لقاء الله وتاره بالاخبار عن ترتب الجزاء وتحققه وصدق الوعد فيه كما قال تعالى انما توعدون لصادق وان الدين لواقع وتاره بالانباء عن حينه بذكر احد اسمائه وهو الساعه كما قال تعالى ان الساعه اتيه لا ريب فيها اي مقطوع بمقدمها لا يخالد النفوس اضطراب ولا قلق في ورودها والآيات القرآنية في اليوم الآخر كثيرة جدا لأن كثيرا من العرب كانوا لا يعتقدون الجزاء بالثواب أو العقاب ويرون أن منتهى أمرهم هي هذه الحياة الدنيا فعامتهم دهريون وإن كان المصرح بهم بمذهب الدهرية قليل لكن حقيقة تصرفهم في أعمالهم أنهم لا يرجون حسابا بتواب أو عقاب فلاقامه هذا الأصل وتشييده وكون الجزاء على الاعمال مؤخر إليه عظم ذكره في القرآن الكريم فأكثر صور القرآن الكريم تتضمن ذكر اليوم الآخر إما تصريحا أو تلميحا ولجلالته قرن بالإيمان بالله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ينتظر الايمان بالله وينتظر معه الايمان باليوم الاخر لجلاله هذا الركن وكونه وقتا للحساب هنا إذن. نعم <سؤال>, سؤال ما معنى الايمان باليوم الاخر وما الذي يدخل فيه جواب معناه التصديق الجازم باتيانه لا حاله. والعمر بموجب ذلك ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محاله وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعدابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامه من الأهوال والافزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف في وضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي, مجح... الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان من يوم الآخر وهو سؤال عن معناه وما يدخل فيه ولا يريد به الحقيقة التي ذكرناها فإن الحقيقة التي ذكرناها هي حقيقة اليوم الآخر وأما مضمن هذا السؤال فهو حقيقة الإيمان باليوم الآخر فدم شيئان أحدهما حقيقة اليوم الآخر ومعناه وهو ما تقدم والآخر حقيقة الإيمان باليوم الآخر ومعناه وهو المذكور هذا السؤال ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى جوابا سرد فيه نبذه من تفاصيله لا تفيد بما ينبغي اعتقاده فيه وتقدم أن القدر الواجب المزد من الإيمان باليوم الاخر الآخر الذي يتضمن حقيقته هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم ويوم قيامة لمجازات الناس فمن احسن فله الحسنى وجزاؤه الجنه ومن اساء فله ما عمله وجزاؤه النار عاد الله واياكم منها فهذه الجمله ينتظم فيها ما ينبغي اعتقاده في اليوم الاخر وهو المراد بمعنى الايمان به نعم. وقوله رحمه الله الافزع جمع فزع وهو الامر المخوف سؤال هل يعلم احد متى تكون الساعه مجيء الساعه من مفاتح الغيب التي استاثر الله تعالى بعلمها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 يسالونك عن الساعه ايا نمساها قل انما علمها عند ربي لا يجريها لوقتها الا بوك تقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته الايتين وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايا نمساها حين انت من ذكراها إلى ربك منتآ ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بأخذرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى وترى الآية السابقة ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان في اليوم الاخر وهو السؤال عن العلم بوقت قيام ذلك اليوم فقال هل يعلم احد متى تكون الساعه والساعه من اسماء يوم القيامه يراد به الوقت المضروب المعين لوجوده وبه ذكر كثيرا في الكتاب والسنه تنبيها إلى كونه محددا موقتا فإن الأسماء الموضوعة للدلالة على حقيقة واحدة في أصح قولي أهل اللغه لا تكون مترادبة بل كل واحد منها يدل على معنى ليس في الآخر فأسماء اليوم الآخر كثيرة وكل واحد منها في ضمنه معنى ليس في غيره فاسم الساعة جاء به للدلالة على كون ذلك اليوم مؤقتا قدرا معينا، وذلك التقدير كائن في علم الله سبحانه وتعالى فلا يطيع عليه أحد، وبهذا أجاب المصنف فقال: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، ومفاتيح الغيب ومفاتحه هي أصوله وجوامعه كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب فان المفاتح والمفاتيح اسم للجوامع والاصول ومن جمله اصول الغيب وجوامعه علم الساعه كما قال تعالى ان الله عنده علم الساعه وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايانا مرساها قل انما علمها عند ربي الى تمام الايتين وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايان موساه فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها اي علم وقتها المحدد ويصدق هؤلاء الايات ويشهد بمثل ما شهدنا به الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابي هريره وعند مسلم وحده من حديث عمر وفيه ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني عن الساعه فقال من المسؤول عنها باعلم من السائل اي لا علم للمسؤول عنها الا كعلم السائل والسائل سال مستفحما مستخرجا العلم بها فليس عنده علم عند فكذلك ليس للنبي صلى الله عليه وسلم علم بالساعه وانما له علم صلى الله عليه وسلم بما علمه الله من اماراتها وهو الذي ذكره في هذا الحديث فذكر اماراتها وزاد في روايه في خمس لا يعلمهن الا الله وتلا الايه السابقه فعلم ميقات اليوم المعلوم مطوي عن البشر وانفرد الله عز وجل بعلمه وما طواه الله عز وجل من علم المؤقتات بل به التعظيم ما قواه الله من علم المؤقتات بل به التعظيم مثل ايش حسن. الليلة القدر هذه من علم المؤقتات ومثل ومثل الموت بحسب كل احد نحن مؤقتات في الشريعه يعني لها عظيم في الشريعه ساعة الجمعة ساعه الاجابه الجمعه وايضا هو تقدم من حيث الاحوال نريد مؤقتات. ها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 الشهر أو السنة اللي هي الليلة هو في الشهر في رمضان الليلة القدر باقي في السنة السنة حديث جابر في صحيح مسلم ان في السنة ليلة ينزل فيها الوباء فهذه الليلة مطوي علمها تعظيما لها لشده الوباء الذي ينزل فيها فما طوي علم توقيته هذا المراد به تعظيمه بيلو ان له عظمه وجلاله نعم حسن الله عليك. سؤال ما مثال امارات الساعة من الكتاب؟ بعد ذلك في الدنيا كلها يوم يوم القيامه في عندنا في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة وفي عمل الدنيا كلها نعم حسن الله مني جواب مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تاتيهم أم الملائفة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا الإيمان لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها قنرى الايه وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون وقوله تعالى حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات وقوله تعالى فارتقب يوم تحت السماء بدخان مبين الايات وقوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم الايات وغيرها لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان الساعه لا سبيل الى الاطلاع على وقتها الموقت وإنما تبين بأماراتها ذكر هنا سؤالا تتعلق بتلك الأمارات فقال ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ والأمارات جمع أمارة وهي العلامة العظيمة وأمارات الساعة علاماتها وهي انواع متعددة على درجات مختلفة وجاء ذكرها في القرآن والسنة فمما جاء في القرآن الكريم منها إتيان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإتيان الملائكة تقدمة بين يدي مجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى فإن السماء شقق والملائكة تنزل تقدمة لنزوله سبحانه وتعالى ومنها دابه الارض التي تخرج لهم التي تخرج للناس من الارض وتكلمهم وهذه الدابه لم يصح في وصفها الا ما جاء في القران الكريم ورويت احاديث فيها جملا من اوصافها لا يثبت منها شيء والمستفاد من ما جاء في القران وصحيح السنه أن هذه الدابة توصف بوصفين الأول أنها تخرج من الأرض والثاني أنها تكلم الناس وتكليمها للناس باللسان الذي يفهمونه ومنها يأجوج ومأجوج فإن خروج يأجوج ومأجوج ومأجوج من امارات يوم القيامه وياجوج وماجوج بالهمز وتركه وترك الهمز اشقر وهو قراءه اكثر وهما صنفان من ذريه ادم عليه الصلاه والسلام واكثر القصاص من ايراد اوصاف لهم لم يثبت فيها دليل من القران او السنه ومن جمله امارات يوم القيامه المذكوره في القران الدخان المبين يعني البين لعظمته فهو واضح جريء كما قال تعالى فر يوم تاتي السماء بدخان مبين وهذا الدخان نوعان احدهما ما يكون بين يدي الساعه وفيه حديث ابن مسعود في صحيح مسلم والثاني دخان جهنم قترها المتصاعد إذا وفد عليها أهلها إذا ورد عليها أهلها حطمهم وركبهم وهو المذكور في سياق الآية وهو المذكور في سياق الايات فانها سيقت في مقام الوعيد للعذاب والوعيد للعذاب يكون في جهنم اعاذنا الله واياكم منها فالذي يظهر من دلاله القران والسنه ان المخالق على هذين المعنيين وذهب العلامه بن سعد مذهبا واسعا في كتاب يسير الكريم الرحمن وفي فتح الرحيم الملك العلام وصرح به في الأول منهما إلى أن الدقان اسم يشمل كل دقان معظم يكون عند الناس وأورد في, في ما اندنت في ذلك الأدخل الكثيفة التي صارت تصاعد من الأسلحة الفتاتة التي اطلع الناس على علمها فصنعوها واستعملوها وجعل الأسلحة من ذلك الدخان الذي كان يراه المشركون لما أصابهم الجهل والجوع لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح والأظهر أن المذكور في القرآن مناسبه ما تقدم من معنيين ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر أمارة من أمارات يوم القيامة وهي الزلزلة وهذه الزلزله المذكوره في هذه الايه افردت بسوره كامله وهي سوره الزلزله اذا زلزلت الأرض زلزالها وتلك الايه في فاتحتها مفسره, مفسرة لزلزال الساعه فزلزال الساعه هي زلزلة الارض جميعا اما زلزله بعض اجزائها فليست من زلزله الساعه فالزلزله التي تكون في ناحيه من نواحي الارض لا تتعلق بهذه الأمار وإنما الذي يتعلق بهذه الأمارة زلزلت الأرض جميعا وإذا زلزلت الأرض جميعا فتلك أمارة الساعة نعم الله سؤال ما مثال أمارات الساعة من السنة جواب مذر أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدافة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقلض كل نفس مؤمنة وأحاديث المال التي تظهر وأحاديث الخسوف, الخسوف وغيرها لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمارات الساعة من الكتاب أورد سؤالا تابعا ما قبله فقال ما مثال أمارات الساعة من السنة لما تقدم من اقتران كتاب والسنة في الدلالة على حقائق الشريعة ثم أجاب عنه بذكر جملة من الأمارات التي جاءت في السنة للساعة مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها فإن الشمس في العادة الجارية تطلع من المشرق وصحت أخبار في طلوع الشمس من المغرب علامة ليوم القيامة وأحاديث الدابة وتقدم ان الاحاديث الصحيحه لا تزيد بوصف الدابه ما جاء قبلها وقد اكثر الناس في بيان حقيقتها فعددوا اقوالا لا طائله تحتها فليس مع احد ممن ذكر مقاله من تلك الاقوال كمن قال انها فصيل ناقه صالح او قال انها الجساسه ليس معه دليل صحيح على تعيين الدابة بهذا الوصف وأذلهم مقاله من زعم من المتأخرين ممن فسد علمه وضعف ايمانه كما وصفه أحمد شافر من زعم أنها الجواكيب التي صارت تصيب الناس مما اطلع الناس على علمه وصاروا يعلمون أنها آبة لكثير من الأمراض القاتله وهذا قول من افسد الاقوال المنقوله فيها لان اسم الدابة لا يسقط عليها واسم الدابه معروف في اللسان والعرب، ومن ذلك احاديث الفتن التي تعرض للناس كالدجال والمراد بالدجال المسيح الدجال فان الدجال اذا اطلب صارت الفيه عاديه والدجاجله كثيرون لكن امامهم هو المسيح الدجال الذي روي فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لطائف العلم ما ذكره أبو العباس من من هذه السنة النبوية وتبعه ابن سعد في مجموع الفوائد أن الناس أمروا باستعادة من المسيح الدجال في كل صلاة التعودات الأربع مع طول المدة بعدم خروجه فذكر من منافع التعوذ من المسيح الدجال قبل خروجه أن التعوذ منه تحصن من الدجاجله الصغار فإن خروج الدجاجله الصغار في الأمة هو توطئة لخروج الدجال الأكبر فالمستعيد بالله عز وجل من الدجال في صلاته مستعيد بكل دجال دونه فإن استعادتك بالله واقيتك من الدجال الأكبر وهي أحرى أن تكون واقية لك من كل دجال دونه ومن ذلك أحاديث الملاحم وهي ما يجري من أمور المقتلة والحرب بين المسلمين وغيرهم ومنها أحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ومنها أحاديث القروج يأجوج وما يجوز ومنها أحاديث الدخان على المعنيين الذين تقدما ومنها أحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة ومنها أحاديث النار التي تظهر والنار التي تظهر وهي علامة من علامات يوم القيامة ناران إحداهما نار تخرج من أرض الكجاز تضيء لها اعناق ابل من ارض مصرى ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره واتفق وقوعها كما ذكره ابن كدير وغيره في المائه السابعه فانه وقعت نيران عظيمه هي المسماة في عرف الناس اليوم بالبراكين في جهات المدينه لان جهات المدينه هي التي يراها أهل الشام فوقعت براكين عظيمه لشدتها صار يرى اثر النار في لونها في اعناق الابن في بصره من ارض الشام والاخرى النار التي تحشر الناس فتسوقهم إلى محشريم وتبتت في صحيح مسلم ايضا من حديث حليفة الغفالي رضي الله عنه وعند مسلم أنها تخرج من قعرة عدن يعني من قعر البلدة المعروفة باسم عدن من بلاد اليمن ثم تسوق الناس إلى أرض المحشر وهي أرض الشام ومنها ايضا احاديث الخسوف اي الذي يكون في اخر الزمان وهو في صحيح مسلم ان الساعه لا تقوم حتى تكون ثلاثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والمقصود بالخسف هوي الارض الى السهل نعم سبحان الله <تصفيق> من اللقاءات يعلم الحديث واعوذ بعظمتك شأن الرداء من جهتي قال وكيع يعني الخسف قال وكيع يعني الخسف هذا الحفظ صحيح الكلم الطيب وكلمة الطيب علم الانكار يجد انه يذكرون قال وكيع يعني الخسف يعني الانسان يصيب الغيره من, من اسفله بطريق الخسف واليوم صار فيه أيضا النسف صار الغيلة من أسفل نوعان دهما ده الخسف والآخر النسف لأن النسف لم يكن موجودا فيما سبق لأن الخسف يهوي به للسكر والنسف يرفعه ويقطعه فيه العلو كما صار فيه انواع أخذار المستعملة اليوم نعم السلام وعليكم. سؤال ما دليل الايمان بالموت جواب قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم مت فهم الخالدون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحج الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهده أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد ولكن واستكبار ولا يعمل على موجب ايمانه به وبما بعده الا عباد الله المخلصون ويؤمن ان كل من مات أو قتل, او قتل او باي سبب كان ان ذلك باجله لم ينقص منه شيئا قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبهدا آخر من مذاهد الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالموت فذكره بالسؤال عن دليله فقال ما دليل الإيمان بالموت ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات تدل على وقوعه وتحققه ووجوب الايمان به كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وملك الموت على الصحيح واحد واضافه الموت الى مجموع الملائكه كما في قول تعالى ان الذين توفاهم الملائكه اي باعتبار من يتمم امر الميت بعد اقضي ملك الموت نفسه فان ملك الموت اذا اخذ نفس الميت لم تدعه ملائكه الرحمه او في يده شيئا فاخذوها منه فهم باعتبار تتميم الامر وضيف اليهم استيفاء الانفس والا فالصحيح ان الموت وظيفة ملك واحد وقال تعالى كل نس ذائقه الموت وقال تعالى انك ميت وانهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك القلب فكل نفس كتب عليها الموت كما قال تعالى كل من عليها فان اي على وجه الارض فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وهذه الايه ونظائرها من الادله التي تدل على أن الجن يموتون ولم يحدث تصريح بذلك في القرآن وإنما وقع في السنة في الصحيح في حديث ابن عباس وفي والجن والإنس يموتون ومن ذلك أيضا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه والمراد بكل شيء ما كتب عليه الهلاك والمراد بالهلاك الموت أما من لم يكتب عليه الهلاك فإنه باق كالجنة والنار والعرش والكرسي فإن هذه لم يكتب عليها الهلاك ومنه قول الله تعالى وتوكل عن الحي الذي لا يموت وذكره سبحانه وتعالى بهذا الوصف دال على أن سواه سبحانه وتعالى يموت فالله عز وجل حي لا يموت وكل حي سواه يموت وجاء التصريح بالجن والانس اما الملائكه فلم يأتي فيها حديث صريح والاحاديث الصريحة فيها ضعف لكن يستفاد من معاني بعض الاحاديث ان الله عز وجل كتب عليهم ما كتب على الانس والجن والسيوط رحمه الله تعالى في آخر كتاب التحبير مبحث لطيف في هذه المسألة ولتر فيه الأدلة الوالدة في موت جبريل وغيره من الملائكة وهذا الأمر الذي كتبه الله عز وجل على الناس مشاهد لا يجهله أحد ولكن العناد والزفاف بما حملوا الخلق على دفع مثل هذه المقالة ومن كمال الله عز وجل ان ما كتبه على الخلق من الموت يذبح كما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يؤتى بالموت على هيئه كبش بين الجنه والنار فيذبح شو استفيدوا من هذا الحديث فوائد كثيره لكن منها ذبح الموت ولا تقولوا موت الموت لان النص جبت ذبح والثاني ان المذبوح ملك الموت من الموت ولذلك من الغلط من قال من بعض المتاخرين من المنسوبين لهذه السنه ان ملك الموت يذبح وهذا قول بعض المعتزله والفلاسفه وقول شانك ما ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الذي يذبح هو الموت يمثل في هذه الصوره ثم يذبح إظهارا لكمال حياة الله عز وجل وقيوميته وقدرته وسلطانه. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالإيمان بالموت أن أهل السنة يؤمنون أن كل من مات أو قتل وهذه أو بأي سبب في النفس منها شيء أو قتل بأي سبب أحد عند الإشارة؟ أو قتل بأي سبب كان أن ذلك باجله لم ينقص منه شيئا فإذا قتل الانسان في حادث سيارة أو طيارة أو عدا عليه صائد من إنسان أو وحش فقتلهم فقد استكمل اجله كما قال تعالى كل يجري لاجل مسمى قال فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون فمن مات باي سبب فقد انقضى اجله ولم يقطع اجله صح لما مات باي سبب فقد انقضى اجله ولم يقطع اجله صحيح صحيح هذا الصحيح, الصحيح, الصحيح, الصحيح, الصحيح, الصحيح واما من يقول قطع اجله فهو قول المعتزله وبه يعلم خطا اللوحه المنشوره لا تقطع الاشاره فتقطع حياتك وحياه غيره لانه لم يقطع حياته ولا حياه غيره بل انقضى اجله والعبارات لا بد فيها من التدقيق ومراعاه احكام الشريعه واما بناء كيفما اتفق فإنه يطيل الوقوع في مقالات مردونة فإن هذه المقالة مقالة المعتزلة وفي بلاد السنة لا ينبغي مثلها بل يقول إنسان إذا قطعت الإشارة ربما مت أو مات غيرك أو أذيت نفسك وأذيت غيرك أما قطع الأجل فهذا ليس صحيف نعم أحسن الله عليك. سؤال ما دليل فكرة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب جواب قال الله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها ومن وراء برزق لا يوم يبعثون وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب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 ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الأول وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وغير, وغير ذلك من الآيات ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالموت ذكر ما يعقبه من مباحث الايمان باليوم الاخر وهو ما يجري عن العبد في قبره من فتنه القبر ونعيمه وعذابه من دلائله في القران والسنه وسال عن ادلته من الكتاب اي القران فالمتعلق بهذا المبحث فتنة القبر والأخرى نعيمه أو عذابه وبينهما فرق فإن فتنة القبر هي السؤالات التي يمتحن بها العبد في قبره هي السؤالات التي يمتحن بها العبد في قبره أما نعيم القبر وعذابه فهو ما يجري عليه من الجزاء فيه وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات عدة، فقولهم تعالى ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون يشير إلى ما يجري على العبد في قبره، لأن القبر برزق بين الدنيا والآخرة أي حائل بينهما، ولذلك انتهى إلى يوم القيامه فقال برزق إلى يوم يبعثون أي انتهاه إلى يوم البعث. وهذه الكلمه سيقت بالتهديد فالمراد بها ان القبر محل لابتداء الجزاء سواء بنعيم او عذاب فيكون دليلا لنعيم القبر او عذابه ومنها في الايه الثانيه يقول الله تعالى أن النار يعرضون عليها غلوا وعشيا اي قبل يوم القيامه لانه قال ويوم تقوم الساعه والذي يكون قبل يوم القيامه بعد الدنيا هو عذاب القبر ومنها قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة والذي يكون في الآخرة منهم ما يجري في القبر من فتنته فهذه الآية دليل فتنة القبر لأن العبد يحتاج فيها إلى التثبيت ومن ذلك قول الله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون هذا دليل على عذاب القبر ومنهم قول الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم فان التعذيب مرتين واقع قبل يوم القيامه انه قال ثم يردون الى عذاب عظيم وذلك العذاب محله يوم القيامه فدل ان التعذيب مرتين يكون في ما قبل يوم القيامه وذلك في الدنيا وفي القبر كما فسره به جماعة منهم الحسن البصري رحمه الله تعالى فالتعريب كائن في الدنيا, في الدنيا وفي القبر ثم يردون إلى عذاب يوم القيامة نعم. الله. سؤال ما دليل ذلك من السنة جواب ألا حديث صحيحة لذلك بلغت مبلغ التواتر فمنها حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وقع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع لعالم متاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فعما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد, أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبددك الله به مقعدا من الجنة فيراه جميعا قال قد أدى وذكر لنا أنه يبسع في قبله ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول بهذا الرجل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 قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة وقالت عائشه رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه بعد صلى صلاه الا تعود من عذاب القبر وفي قصه الكسوف وامرهم صلى الله عليه وسلم ان يتعودوا من عذاب القبر وكل هذه الاحاديث بالصحيح وقد سقنا منها نحو ستين حديثا من طرق, طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل في القبر ونعيمه أو من الكتاب أتبعه بذكر دليله من السنة مولدا سؤالا قال فيه ما دليل ذلك أي ما سلف من السنة استفتحه ببيان أن الاحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر فالأحاديث الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة جدا وفي آخر كلام المصنف الاشاره إلى أنه أورد منها نحو ستين حديثا من طرق ثابتة عن من والصحابة وأورد جملة منها هنا كلها مما روي في الصحيحين فهي أحاديث صحيحة منها حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قران عائلهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول بهذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم الى اخره وهذان الملكان ثبت في حديث ابي هريره عند التلمذ باسناد حسن انهما منكر ونكير وهما يسالان العبد الاسئله المعروفه في القبر فالحديث دليل على فتنه القبر ثم ما يكون فيه من الجزاء دليل على نعيم القبر وعذابه ثم اتبعه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وعرض المقعد عليه إشارة إلى أنه يأتيه من أثره من قسحته وروحه وريحانه إن كان نعيما ومن تضييقه وعذابه إن كان تعديبا كما ثبت هذا المعنى في غير هذا الحديث ومنها حديث القبرين يعني في قصة القبرين اللذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى تمام الحديث المخرج للصحيحين عليك عباس رضي الله عنهما ومنها حديث أبي أيوب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال يهود التعذب في قبورها ومنها حديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنه القبر وفيه حديث عائشة أيضا مرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر وبقصة الكسوف وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتعود من عذاب القبر وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد استوفى المصنف بقيتها في كتابه سرط الحلم وهو معارض القبول وفي حديث أبي ايوب اشكال وهو أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يبود تعتم في قبودها وفي حديث أنس يصيح صيحة يسمعها من يريق قيرطق عليه في الحديث الأول وهو حديث أنس أنه يسمعها كل أحد قيرطق عليه وفي حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال يهود تعتم في قبولها فما الجواب بينشكي تعارضنا. ما هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وجه. الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل من هذا الواجب الأول في الجواب إلى إن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه من آيات نبوته، كما اطلع على الجنة والنار فإن غيره لم يطلع والثاني والجد الثاني من أي جهة الصيحة أيها يعني قرب في الحديث قال ويضرب المطلب حديث ضربه فيصيح صيحة يسمعها من يلي. صيحتهم من الم العذاب هذا هو الذي لا يسمع الذي لا يسمع العذاب والذي وقع في حديث ابي ايوب ليس سمع العذاب وانما سماع صوت اثر من الانتع أثر من الانتع مثلا اضرب لكم مثال قد تقع زنجره في مكان بعيد ولكنك لا تسمع صوتها وانما ترى أثر مار أو نحو دان. أنت الآن لم تسمع تلك الزلزة وإنما رأيت أثر من أثر مثلا أنه سمعنا حطما في خارج هذا المسيح نحن لم نرى ذلك الانهدام ولكن سمعنا اثرا من اثاره سمعنا الأثر فيكون المسموع غير العذاب العذاب لا يسمع وإنما قد يسمع أثر من اثاره طيب وغيره ممكن يقال الصيحة اللي الناس يسمعها التي كنا في جنة الضربة أما الصوت فعذاب غير هذه الضربة المختص الذي يسعد الضربة يعني عند المعذب به قد يسمع لكن المعذب لا يسمع المعذب به اللي هو الضربة قد يسمع لكن المعذب صوت المعذب لا يسمع وفي هذا بحث طويل من أحسن من ذكر فيه آثاراً وأنه قد يقع فيه كشف لبعض الناس لجراً لهم ابن القيم في كتاب الروح في صدر كلامه فإنه أورد آثار صحيحة عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين واتبع التابعين ممن اطلع على شيء من عذاب القبر تثبيتا له أو زجرا له عن شيء يفعله أو غير ذلك من المقاصد الشرعيه فالأصل المستقر أن ذلك لا الاصل المستقر ان ذلك لا يدرك لكن المستقر ذلك لا ربما خرج عنه لاجل معنى اذا صح ذلك بدليله وإذا واذا انتهى انتها البيان لهذه الجمله من كتابه بالله التوفيق سبق ذكرنا من الحاله في التي تكلموا فيها بالاعتقاد مثله ايش يمكن لكم بحثها مسألة معجزات الأنبياء، فهذا أحد الإخوان يقول الآيات الأنبياء هي علامات وبراهيم من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإقباله برسالة رسله وصدقهم، هذا أحد الإخوان نقله من كتاب وحال ما سمي الكتاب، لكن حال الطبعه والتحقيق، من هو هذا اللي جاب الوقت وشر في كتابك طيب ان بوعد الرساله ما كذب تنسى ما كترت ما كترت سن كتابك لكنه حدث في خير الطبعه طيب وهذا الاخ يقول ايات الله هي الخوارق التي تخرق عاده جميع التقليد هي الخوارق التي تخرق جميع عاده جميع التقليد وش الادراد على هذا اسم الخالق اسم الخالق اسم الخالق قال ان يجد اشكالات عند المعتزلة فنتج منها انكروا ايش انكروا السحر وقالوا عنده تخيل لا حقيقة وقالوا أيضا بإمكانكم في نفي كرمان الأولياء هل كفض الخالق موجود فيها واسمنا لا وقالوا عليه اشكالات طيب بدا قال لكم القائل هذا يقول لنا القائل هذا ابن تيمية كتلا بالنبوة وش رايكو ذكى الله خيره ذكى رايكم يبقى الايران يبقى الايران سواء كانوا يتكلموا بعباسييه او غيره مع حفظ اقدار العلم لكن الايراد موجود وموجود وهذا الاخ يقول قد تتابع العلماء على اسميه هذه العاكس بالمعجزات يعني تتابع العلماء هذول العلماء بتجاو مش متديناتهم أي قرن الرابع والخامس ووجدت في كلام ابن حبان والبيهق من بعده أما قدماء السلس ما وجد وقد يوجد في كلام متأخرين لفظ تركه السلس مثل ما ذكرنا لكم حديث المسيح الصلاة هذا موجد لنا في القرن السادع فمن بعده ولم يكن يسمى هكذا في القرون الأولى ولا ما بعدها ولا بوب به أهل العلم لأن في ذلك تعرض لبعض الصحابة مما لا يريكم التعبير بمثله طيب على العموم أنا أشكر رفوان جميعا الذين كتبوا هذه الأشياء وأكثر كلامهم تدور رحاء على كلام تيمية هذا الأخذ في الباطل كل أمر أو علامه تصدر على يد نبي تدل على نبوته هذا الاخذ هذا هذا له مني جائزة لو إنه ما مجاب شيء أكل الجائزة لأنه مجبع هذا الأخوان جابوا مع لي البحوث كلها يعني إدابتها الخاصه بطريقه طلاب علم والعلم له مجارب نحن لا نكلف بمثل هذا فقط تشكيلة إنما نكلف أن هذا من مراقي العلم من الأمور التي تحصل بها على العلم هو البحث كما قال زبيدي في أبياته قال ثم مع المدتي فبحث عنه حقق ودقق ما استمد منه و. بعد ان شاء الله اقرا هذا في المستقبل لكن ذكرنا لكم ان معجزات الانبياء لفظه معدود عنها لعدم ورودها في الكتاب والسنه وانما يعبر عنها بقول ايات الانبياء وحينئذ فايات الانبياء هي علامات تدل على صدق من ادعى النبوة هي علامات تدل هي علامات عظيمه هي علامات عظيمة تدل على صدق من ادعى النبوة منين جبنا كلمة علامات عظيمة؟ من الآية لأن الآية تنوب عن اللغة وإيش؟ العلامة العظيمة ثم هي آيات من النبوة يعني تدل على صدق نبوة من ادعى تلك النبوة لأن المخبر عن نبوته ويخبر عن النبوة يعني عنده دعوة ولم نقول المقتلنة بدعوى النبوه لان معنى اقتران فيه اجمال وايضا يعني اخرجناها من معنى التحدي لانها قد تقع بدون, بدون تحدي ثم الامر الخالق لما فيه من الاشكال وعدم وروده في الكتاب سنه ترك فهي آية علامات عظيمه تدل على صدق من ادعى النبوه وهي درجات فهي مختلفه بعضها يكون من جنس ما يعرفه الناس وبعضها يكون مما لا يعرفه الناس مثلاً من الآيات العظيمة التي هي من جنس ما يعرفه الناس أن تكسير الطعام في برجة يد النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ووفرة وكثرة الطعام مما يعرفه الناس لكن تكسيره بهذه الطريقة اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن في القمر هل اللي يعرفون الناس لا لا يعرفهم لا يعرفون الناس وبهذا الحد اندفع الاشكال وجاء في القران اسميتها ببينات وبراهين برهان جمعها براهين وتوافق السلف على تسميتها بدلائل النبوة الدلائل النبوة للبيهقي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وغيرهما من اهل العلم رحمهم الله تعالى وبالمناسبة أيضا من مالك أبراه لكم تذكروننا السدي مر علينا انه قال محمد بن مروان السدي وقلنا أنه غلط لأن محمد بن مروان السدي ليس هو المراد عند الإنطاق وإنما المراد إسماعيل بعد الرحمن وإنما هذا هل هو محمد أو إسماعيل ومرتاح لأنه إسماعيل وهو إسماعيل بعد الرحمن السدي رحمه الله تعالى الانسان قد يشعر أحيانا في الكلام فإذا ساهونا يجب أن تذكروننا أو تنبيهونا مثل المبعولات نقول سبعه هي خمسه مقبولات مثلما مر معنا الليله نعم